بوك تو شاشداشمدو اثنان وستون اثنان وستون كلاوسمي بيانس طرح الاسئلة واحد طرح الاسئلة واحد يتعلم يدرس يذاكر يتعلم يدرس يذاكر هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا ني ياموكوسي ما لا انهم يدرسون Judekiruna Kalilan La, innahom Jedrusun Judekirun Kalilan Klauste Yes al Yes al Are you stažnei Klausete Mokitojo? Heltes al il muallima miraran Heltes al il muallim miraran من من لا аж йо klausiu nedeznai la la asaelu miraran la la asaelu miraran atsakite jujib yujib prashau atsakite ageb min انا اجيب انا اجيب دربت. يشتغل يشتغل هل يوجد دبر هل هو يشتغل حاليا هل هو يشتغل حاليا تابيز دبر دربا هو يشتغل حاليا نعم هو يشتغل حاليا ateete يأتي يأتي arateesete هل ستأتون؟ هل ستاتون taib mes tuatesime نعم سناتي حالا نعم سناتي حالا gyventi Jeskun Arius gyvenate per Liny fi Berlin Hal fi Berlin Taip ash gyvenu Berliny Nam Anna askun fi Berlin Nam Anna askun fi Berlin